والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأنا الذين في قلوبهم زيه سيتبعون ما تشابه من سيتبعون ما تشابه تأويله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 وَهَٰذَا لَنَا مِن نَّجٍ كَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّاب أَقْنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد الذين كفروا لا تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود نار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاترات من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيول المسومة والأنعام والحور ذلك متاع الحياة الدنيا والله عاده حسن المال قل أُنبِّئُكُم بخيرٍ مِن ذالِكُمْ لِلَّذينَ اتَّقوا عند رَبِّهِم جَنَّةٌ تجري مِن تحتها الأنهارُ خالدين فيها خالدين فيها وأزواجٌ طاهرة ورضاً من الله والله بصير بالعباد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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لَّا هُم مَنَالكَ المُلْكِ تُؤتِ المُلْكَ مَنْ تشاء وَتَزِعُ المُلْكَ مِنْ مَنْ تشاء وَتُعِزُّ مَنْ تشاء وَتُذلُّ مَنْ تشاء بِيَدِكَ الخير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 والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيلها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 كذريعة طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 إذا قبَأ أمرا فإنما يقول له كُن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بأيَّة من ربكم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 ومكروا ومكر الله والله خير الناكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا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 المفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا ها هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم سَلَٰمَتُهُمْ حَاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُظْلَلُنَّكُمْ وَمَا يُظْلَلُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 وَأَخْرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنه قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم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 ما جاءكم رسول صدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون قال أقرؤتم وأخذتم على لالكم إصري قالوا أقرؤنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم وانائكهم ضالون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 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُرُصَدَ قَالَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الْتَّيْبَرَاهِ مَحْنِ فَوْهُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قول يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون هوى جو وأتوم شهداء ومن الله برا فل إنما تعملون يا أيها الذين آمنوا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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينقل وإنصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يستودون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelonakum خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا يأتون من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله الا بشرا لكم وليثقن ان قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد من قبلكم سنن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 فَإِمَّا مَنَأْتَ أَوْ قُتِلْتَ فَلَمْ تَمُتْ عَلَى عَهْدِكُمْ وَمَن أُنقِذَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا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 ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَاءِ اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قَولُهُ مِنْ عِنْدِ آلِهَتِكُمْ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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثنا ولهم عذاب مهين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 الذين قالوا ان الله اهدا الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلهن قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ضائقة الموت كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة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 وَإِذَا خَلَّى اللَّهُ ميثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مُشْتَاهِوًا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يصرخون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوْبًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالْقَاهِرُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ